أَمْدَدْنَا لَكُمُ الْكَرْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِرَاءً إِنَّ أَحْسَنُ تُمْ أَحْسَنُ وَإِنْ أسأتم فَلَهَا فَإِذَا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 لَتَبْتَغُ فَضْلاً لَتَبْتَغُ فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَالصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ عَلَّزَ 122-كتابا يلقاه منشورا 123-إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 124-من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه 125-ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وازرة أخرى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 ومن يراد الآخرة وسعى لها سعىها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجته وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله له آخر فتقع دمثم من نخذولا وقَدَّرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 119. وإن المبذنين كانوا إخوان الشياطين 110. وكان الشيطان لربه كفورا 111. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا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 117. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 118. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 يا بورا قل ادعوا الذين دعوتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب انهم 119. ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ أَسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلَيْهِ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوًّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 جَاءتُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 121. ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا 122. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ